فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم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 فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا إن الملوك أحسن الله عليكم جميعا. عليكم السلام عليكم السلام الله الإيمان في قلوبهم على التوحيد وطلبهم الملك الكافر ففروا وذهبوا وقابلوا الراعي حتى جاءهم الراعي بكلبه حتى أووا إلى الكهف وتعاقدوا على التوحيد وعلى الإيمان وكانت من اعاجيب فعل أفعال ربنا ولا في عباده وأن الله جل, جل في علاه ضرب على أذانهم نوما فناموا نوما ومن العجيب أن عيونهم لم تكن مغلقة تماما لأنها لو كانت كذلك لبريت لكن كانت رزاق قال يعني أن أحدا إذا نظر إليهم يدز الرعب فأعينهم كانت مفتوحة ليست مغلقة وأيضا من عجيب لأن هذا الكهف بالذات كان لو فتحت يدخل تدخل منها الشمس وايضا الريح والله تعالى يقلبهم على اليمين وعلى وعلى الشمال حفاظا على أجسادهم فلا تأكل الأرض اجسادهم وكان هذا كما قلنا من تعاليب افعال ربنا جل في وهذا من عظيم الربوبيه الله <تصفيق>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 ومكن لهم او مكن في قلوبهم من توحيد الله جل في علاه فوحدوا واجتمعوا على كلمه التوحيد لذلك فان الله جل في علاه لم يمكن منهم احد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزيئه الجنه احسن الله بك. عليكم السلام وبركاته اذن فان الله جل في علاه يحكي ويبين لنبينا صلى الله عليه وسلم على اعجيب فعله وان من العجائب ايضا التي لابد الإنسان أن يتدبرها يعلم أنه مبعوث إلى ربه دلف وهو ماثل بين يديه وهو مسؤول عما قدم وما قال الله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأ أصحاب الكف بالحق سبحانه جل في علاء إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وهذه طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من شاب ليس له صبوه هم فتية آمنوا بالله جل في وتعاقدوا على التوحيد وتمسكوا بالإيمان بربهم جل في علاء فنصرهم الله على جحافل الكفر وانجاهم الله جل في علاه ولم يستطع أحد منهم أن يدخل إلى الكهف مع أنهم قد علموا أنهم في الكهف علموا بذلك ولكن ما استطاع ان يدخلوا عليهم بحال من الاحوال قال نحن نقص عليك نباءهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى هم امنوا بالله هداه في علا فلما امنوا بالله ثبت الله الايمان في قلوبهم وثبته وزاده سبحانه دلا في علا قال الله تعالى يزید الله الذين اهتدوا هدى ولذلك قلنا بأن هذه الآية أيضا من الآيات التي يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. قال الله جل في ليزدادوا يزداد إيمانا مع إيمانهم. قال إنهم فتة أمان بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى. قال وزدناهم هدى وهذه الزيادة في الهدى تثبيت القلب على التوحيد تثبيت القلب على التوحيد ولو وضعت الدنيا بأسرها في كفة ووضع التوحيد في كفة رشح كفة التوحيد عندهم قال وزدناهم هدى معناها أنه ثبتهم على هذا الخير والإيمان وزادهم منه زيادات وزدناهم هدى إيماناً وتوحيداً لرب البرية قال وربطنا على قلوبهم إذقام فقال ربنا رب السماوات والأرض لن دعاء من دونه إلىها إذا التزديد من الله جل في علاه والتزديد من الله جل في علاه والمر افقر ما يكون إلى ربه لا سيما أن الفتن عارمة وأنها تأتي تطرأ تعصف وتستك وإنها القلوب في هذه الزمانات تتقلب كالريح كك كريشة في مهب الريح ولا يثبت إلا من ثبته الله جل جل في علاه كان النبي وهو من هو من الأمة باسرها بل هو من هو من الخلق كان يقول في صباح مسائه وهو يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لشأني كله ولا أتكني إلى نفسي طرفة عين أصلح لشأني كله ولا أتكني إلى نفسي طرفة عين فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق هو الذي خلقه الله تعالى لأجله يخشى على نفسه من تقلب القلوب فكيف, فكيف بنا فكيف بالصحابة فكيف بنا ونحن في زمنات الفتنة التي تأتي تطرى تعصف وتستقب الجميع قال وربطنا على قلوبهم ربط القلوب على التوحيد والإيمان من رب العباد سبحانه جل فعلا لا تجد احدا ثبت إلا من ثبته الله جل فعلا ولا, ولا تجد احدا نجى إلا من نجاه الله جل فعلا قال وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله جل فعلا يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم فمسألة السداد والثبات والرشاد لا تكون إلا من رب العباد ولا, ولا أحد يثبت إلا من ثبته الله دل في علا فإن الله على كل شيء قدير قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط فربط الله قلوبهم على التوحيد وأنهم لا يشركون بالله شيئا قال لن ندعو من دونه إلها وهذا أيضا على التعميم على إله التعميم نكراء في سياق نعم النفس يفيد, يفيد العموم يعني لن ندعو احدا قط الا الله جل في علاه قال من دونه فالدعاء لله وحده لا شريك له والدعاء من أجل العبادات فالدعاء عباده واذا كان الدعاء عباده فلا يكون الا لرب العباد سبحانه وجل في علاه لن ندعو من دونه الها لقد قلنا إذا شططا فمن دعا غير الله جل في علاه فقد اتى شطط وانه قد اساء وزل وتعدى وتجاوز وانه إن اشرك بالله جل في فلن يجد لنفسه نصيرا ولن يجد لنفسه هاديا فان الله جل في علاه اذا اضل عبدا واذا اضل قوما لا تجد لهم وليا مرشدا قال الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله وقال الله تعالى فمنهم من هدى الله تفضلا وكرم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله قال الله جل وأضى الله الله على علم وأضى الله الله على علم قال نحن نقص عليك نبآهم بالحق إنهم فتة أمانوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هذا في الدرس قال يعني قل له بالليل ان شاء الله وربطنا على قربهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع من دونه إلىها لقد قلنا إذن شططا قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه ملكهم والامراء اتخذوا من دون الله الهه عبدوهم من دون الله جل جل في علاه عبدوهم من دون الله جل في علاه قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين والمعنى هل لا ياتون عليهم بسلطان بين هل لا اتوا بدلاله هل لا اتوا بعلم هل لا اتوا بما يكون لهم حجه في الشرك بالله في فعلام لا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلىها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذبه فاظلم الناس فاظلم الناس على الاطلاق هم الذين يفترون على الله الكذب هم الذين يجعلون الله اندادا هم الذين يجعلون الله شركاء الذين افتروا وكذبوا وببهتان وظلم وزور قالوا الملائكه بنات الله وقالوا عيسى كذا ونسبوه ابنا لله وعيسى ابن الله هؤلاء الكذب الذين كذبوا على الله جل وعلا والذين والذي والذين ادعوا ظلما وبهتانا وزورا الولد لله جل في علاه ولولا لا ل قال لولا عليهم بسلطان بين لا هل أتوا بأدلة دامغة ظاهرة حتى حتى يسمع لهم لا ليس عندهم إلا إلا تبع الظن نعم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال ابن مسعود عن الكبار أن تجعل الله ندا وهو خلقك وقال اتخذ الله وقال اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد قدريتم شيئا ادى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخل وتخر الجبال هدا أن دع للرحمن ولدا لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهذا أعظم الظلم وأ وأقبح الزمب وأفحشه الكذب على الله جل في علاه الكذب على الله جل جل في علاه نسأل الله العفو والعافية وكثير ممن يكذب عليه عن الحق أن التسليه للإنسان الذي يعني يجتمع أهل الضلال على على الكذب عليه أو حتى أهل القيل والذين يكذبون عليه فقد وقعوا في الاسم والبهتان العظيم، لكن يتسلى المرء بذلك. يرى بأن رب العباد لم يسلم من العباد. رب العباد لم يسلم من العباد. فمنهم من وصفه بالنقص ومنهم من من نسب له الولد بهتان وذره. فهنا يقف المرء وقفه ويعلم بأن الله يبتلي عباده بما شاء من البلاء. فنسأل الله للفعلاء أن يرزقنا السداد والرشاد والهدى وأن يجعلنا ممن يعني يتمسك بدينه إلى, إلى آخر الأنفس قال لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مقارعة الحجة بالحجة وأيضا فضل العلم وفضل العلماء فإن الإنسان الذي أوتي الحكمة وأتي العلم وأتي الدليل فهذا من أرفع الناس ومن أجمع الناس أو من أسد الناس عبادة لله جل في علاه وهذا الذي يلتف حوله الناس كلما كان المرء أعلم وكلما كان أتقل لمدة العلمية أتقل كلما رفع الله جل في علاه وكلما اتبعه الناس على دينه وعلى ما يدعو إليه قال لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهذا الحشر ومن الكذب على الله أيضا الفتوى بغير علم هذا كذب على الله إنه توقيعا رب العالمين والمواقع رب العالمين لابد أن يكون على بيانة من أمره وقد قال الله جل في لا تقولوا لما تصب أن سنتكم الكذب هذا حلال وهذا أحرام لتفتروا على الله الكذب الله تعالى واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون وهذا الواجب على كل موحد ان يعتزل الكفر واهل الكفر ان لم يستطع ان يزيل هذا الكفر ويزيل هذا المنكر فالقاعده عند العلماء ان لم تزل المنكر فزل وأيضا هنا قد قال الله جل فعلا في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أيضا قال الله جل فعلا بنفس الآياء قال وإما في الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين قال واذا اعتزلتموه وهذا واجب هذا واجب أن تقول فراق بيننا وبينكم هذا حدث مع من الخطاب مع غيره قال هذا فراق بيني وبينكم صهيب الرومي خرج من ماله كلياته وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجميع قد تركوا ما لهم في بيوتاتهم وفي مساكنهم وفي ما يملكون من أجل دين الله جل, جل في علاه وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون هذا الواجب فمن, فمن يكفر بالتغوط يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق وهذا أيضا فيها الدلالة وضحة جدا على أن الإيمان لابد أن يظهر له من أثر في الجوارح وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من قال فاو الى الكهف ينشر لكم من ربكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمتي وفيها كما قلنا وجوب الهجره من اهل الايمان في بلاد الكفران الهجره منها واجبه قال الله تعالى الذي قال الذين تفهم ملكت الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها قال واذا اعتزلتم وما ما يعبدون الا الله فاؤوا الى الكهف يمشل لكم ربكم من رحمته ربكم واتبروا بها لانها كما قلنا ملك عطاء ومنع قال ربكم من رحمته يمشل لكم ربكم من رحمته وهي لكم من امركم من امركم من امركم, أمركم مرفقا جعلك خير ما أقوم، لكم ربكم من رحمته، يمشون لكم ربكم من رحمته هي عليكم من رزقي رزق الخلوب رزق الأبدان، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والمعنى أنه يجعل كان رفيقكم بكم ويجعل الأمر الصعب أذل عليكم أن يكون هينا لينا. قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقا له وهذا من رحمة الله بالعباد هذا من رحمة الله بالعباد الفوائد المستنبطه الإيمان يزيد وينقص إذا حب الله القوم فبتهم وسددهم وهذا إن أتم التوحيد الشرك أعظم الظلم الشرك أعظم الظلم هل يصح أن نقول من الفوائد أن الله ربط الأسباب بمسبباتها تحقيقا لقدرته نعم صح ممتاز تقول هل يجوز للعبد أن يتوسل وهذا طبعا من تمام الرموين هل يجوز للعبد أن يتوسل لله بحبه لسورة أو لآية يراها هو أنها أرجى آية في كتابه نعم له ذلك لأن هذا توسل بالأعمال الصالح. يقول قال بعضهم إيمان الأنبياء يزيد وينقص كل إيمان معرض أن يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بمعاصر لكن مسألة الأنبياء سترجع إلى المسألة الخلافية هل الأنبياء معصمون من الصغائر والكبائر أم لا فإن قلنا معصومون من الكبائر ومحققات الصغائر وهذا الراجع الصحيح لنا أن نقول بذلك لكن ما زال إيمان الأنبياء في زيادة. يقول هل أركان لا إله إلا الله هي شروط لا إله إلا الله؟ لا. الأركان النافي والإثبات من أهم أركان لا إله إلا الله. يقول كيف يتم؟ الولاء والبراء. نعم. يقول كيف يتم تحقيق التوحيد واكتمال الإيمان؟ تحقيق التوحيد ب بأن يتجنب المرء ما ينفيه من الشرك. وان ياتي باصل التوحيد ومكملاته طيب الى ما زلنا مع المهذب نعم ماشي تفضل